فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها فان كل من عليها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 فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يا معشر الجن والانس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض, والأرض فانفذوا لا تَمْضُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّنَ النَّارِ وَنُحَاسٌ فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا شقت السماء فكانت غردة كالدهاء Sama jestem w stanie znaleźć się w tym يَعْرِفُ الظَّالِمِينَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ Siedzieliśmy هذه جهنم هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. يطوفون بينها وبين حميم آن. فبأي w imieniu Zjednoczonego Królestwa, <toddress> Zjednoczonego Królestwa, Zjednoczonego Królestwa, ذواتا أفنان فبأي فيه ما من كل فاكهة زوجان فبأي ألان إربكوا ما تكذبان متكئين على فرش بط تبرق وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم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 بأي آلاء ربكما تكذبان ومن ما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ودهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضختان فبأي آلاء كذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسن فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما ربكما تكذبان متكئين على رفرف خطر وعبقري فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك في الجلال والإكرام الله أكبر